بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله وسننه أي الغسل خمسة أشياء التسمية والوضوء كاملا قبله وينوي به المغتسل سنة الغسل ان تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى به الأصغر وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد ويعبر عن هذا, ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك والموالاة وسبق معناها في الوضوء وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى وبقي من سنن الغسل أمور مذكوره في المبسوطات منها التثليث وتخليل الشعر لما انتهى الشيخ من فرائض الوضوء من فرائض الغسل شرع يتكلم على سننه فعدها فأو فعد منها خمسة أشياء وهذه الأشياء الخمسة التي بدأ يذكرها أولا التسمية والتسمية إنما تكون مقرونة بأول شيء من الغسل أي مع النيه طيب كيف يسمي الله تبارك وتعالى وهو جنب؟ فإننا نقول إنما يسمي الله تبارك وتعالى ناويا ذكر الله تبارك وتعالى للقرآن الكريم لأن الجنوب لا يستطيع أن يقرأ القرآن بل لكن لو قال بسم الله الرحمن الرحيم بنية الذكر فهذا جائز أما لو نوى بها القرآن الكريم فعند ذلك يكون قد فعل محرما وأقل البسملة هنا بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أمر ذيبان وينبغي على الإنسان أن يبدأ فيه بالبسمله فهو أمر يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى ولقد ذكر الفقهاء أن الإنسان لو أمر القرآن الكريم على قلبه أو على لسانه بنية الذكر حالة الجنابة جاز ذلك أما لو نوى بذلك قراءة القرآن فعند ذلك يكون آثما لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية الوضوء والوضوء قبل فعل الغسل وهو أن يمر نفس احكام الوضوء تماما من أوله إلى آخره مبتدئا به ومنه المضمضه وكذلك الاستنشاق وكذلك كل السنن التي يأتي فيها في الوضوء يأتي بها أيضا في وضوء الغسل هذا الوضوء يعتبر سنة للغسل ولذلك وصفه بقوله كاملا والأفضل في ذلك أن يقدمه على فعله فإن لم يقدمه وسطه في فعله فإن لم يوسطه أخره المهم أن يتوضأ في أثناء غسله قال الشيخ وينوي به سنة الغسل يعني في هذا الوضوء الذي أراده فإنه جزء من سنن الغسل الذي ينتقل فيها في هذا الغسل من الجنابة إلى الطهارة ونعلم نحن أسباب الجنابة التي مرت معنا فصار الغسل واجبا عليه ولو كان الغسل سنة فهل ينبغي عليه أيضا أو يسن له أن يتوضأ لهذا الوضوء سواء تجردت جنابته عن الحدث الأصغر ما معنى تجردت قلنا نحن في الدرس الماضي أنه لو جلس الإنسان ومكن مقعده فاحتلم انتقض غسله ولم ينتقض وضوءه كذلك لو نظر بشهوة فأنزل وكان متوضئا عند ذلك انتقض غسله ولم ينتقض وضوءه فإن تجرد هذه الجنابة عن الحدث الأصغر يعني ما زال هذا الإنسان على وضوئه عند ذلك هذا الوضوء هو فاعل له سابقا لكن لو كرره هل يضر ذلك؟ لا لكنه إذا نوى به رفع الحدث الأصغر ولم يمس عورته بعد ذلك هل خرج متوضئا من هذا الغسل أم لا؟ خرج متوضئا مرة ثانية وامرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد امرار اليد فإن الإنسان كيف يتأكد أن هذا الماء قد وصل إلى جسده خاصة الإنسان الذي يكسو جلده الكثير من الشعر عند ذلك ينبغي عليه أن يدلك هذا الدلك وإن كان سنة إذا علم أن وصول الماء لا يصل إلى الى جلده من خلال شعره إلا بواسطة الدلك تنقلب هذه السنة فريضة لأن الماء لو وصل من الظاهر ومر على الشعر ولم يدخل إلى الجلد فهل اغتسل ذلك العضو لم يغتسل ولذلك ينبغي عليه هنا أن يدلك هو أصل الدلك سنة عند غيرنا فريضة لكن إذا لم نصل إلى الفريضة إلا بهذه السنة صارت هذه السنة فريضة من أجل أن نتأكد أن الماء وصل إلى الجلد أو إلى الجسد كله من رأسه إلى مفرق قدمه قال وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد على كل حال احيانا بعض الاماكن ربما لا يصل لا تصل اليها اليد كيف يقوم بهذا العمل ما في مانع لو مثلا أعطى ظهره مثلا للدوش الذي ينزل عليه أو أخذ شكل من شكل الليفة التي فيها حبل فأخذ يدلك مثلا مكان ظهره في الأماكن التي لا يتصل إليها اليد يعني يستطيع أن يفعل ذلك بأي وسيلة قال ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك والموالاة أيضا ما معنى قلنا الجسد كله عضو واحد الأصل في الوضوء عندما قلنا موالا عرفنا ذلك الأمر هنا بأنه عندما يغسل يديه مثلا لا يكون وجهه قد جف ضمن الشروط العادية يعني إذا كان الجو طبيعيا فغسل وجهه وبعد ذلك غسل يديه عند غسل يديه ما زال الوجه يتقاطر منه منه الماء لأنه فعل الموالاه اي والى بين اعضائه تتابع بين اعضائه ما فرق بينها طيب كيف تكون الموالاه هنا بالنسبه للجسد اي الا يفعل قطعه من جسده وبعد ذلك ينتظر ثم يفعل قطعه ثانيه اذن القطعه الواحده الجسد كله يحاول دائما ان يصل بعضه ببعض حتى لا يترك مكانا ولو بمقدار رأس دبوس مثلا أو رأس قلم لا يصل إليه الماء فإن تحت كل شعرة جنابه فينبغي عليه أن يدلك وأن يوالي حتى يغسل كل جسده طبعا لو كان هذا الإنسان أيضا يعني صاحب ضرورة عند ذلك الذي عنده مثلا بعض الأشياء من سلس البول وغيرها يحاول أن يفعل ذلك بسرعة وذلك من أجل أن يحافظ على طهارته ما أمكن على الوجه الصحيح الذي لا يحتاج فيه إلى تقليد مثلا في مسألة من المسل والموالاة وسبق معناها في الوضوء وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى طبعا عنده شقين اول ما يأخذ بالماء فيفيض فيه على رأسه وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويخلل برأسه تماما بعد ذلك يأتي بقسم من الماء فيسكبه على شقه الأيمن يأخذ بدلكه تماما ثم ينتقل إلى شقه الأيسر هذه معظم الأشياء التي يهتم بها الإنسان المغتسل. أما هنالك سنن كثيرة طبعا ليست هي خمسة أشياء كما ذكر مثلا لو كان الإنسان في أنفه شيء من الأوساخ هذه هذا المخاط الموجود في أنفه وتنظيفه بشكل جيد لو كان هنالك أثر لمني جاف على جسده فإن بغي أن يدلكه وأن ينظفه قبل أن يبدأ بعملية الغسل وإن كان المني طاهراً وذلك لسببين: أولا للنظافة وثانيا لإزالة هذا المكان الذي يعني ازالته من ذلك المكان الذي يجب غسله. كذلك هو يفعل عبادة يستطيع بها أن يتوجه إلى القبلة الشريفة أثناء هذه العملية. كذلك أن يقف في مكان يبتعد فيه عن الرشاش خاصة لو كان على تراب مثلا هل يوجد في ذلك المكان نجاسة أم لا يبتعد من مكان إلى آخر الحمد لله اليوم هذه الحمامات التي صارت متوفرة في البيوت يستطيع أن ينظف مكانه تماما وبعد ذلك يغتسل يتعهد المعاطف هناك الأشياء كما قلت إذا كان الرجل سمينا ماذا يوجد؟ يوجد أماكن ربما لا يصل إليها الماء تعهد المعاطف واجب ولكنه إذا علم أن الماء قد وصل من السنة أن يتأكد في ذلك حول سرته البرازم التي تكون على أصابعه موقع في عينه داخل أذنه كل ذلك يستتر كذلك حتى ولو كان ذلك في خلوته المرأة من السنة لها بعد الغسل أن تتبع مكان الحيض ومكان النفاس ألم نقل هناك ثلاثة أشياء تختص بالنساء وهي الحيض والنفاس والولادة فإن المرأة يخرج لها رائحة خاصة عند ذلك فلذلك لو جاءت بفرصة وهي خرقة صغيرة أو قطنة فتعهدتها بشيء من الطيب كالمسك فجعلتها في مدخل فرجها بعد الغسل وذلك لتغيير الرائحة فإن لم يكن ذلك فأي طيب فإن لم يكن ذلك حتى لو كان ذلك الأمر طينا أو ما عند ذلك يمكن أن يمتثل الإنسان هذا الأمر أيضا تنتبه في ذلك المرأة التي تكون ثيبا عن المرأة التي تكون بكرا فإن المرأة الثيب تستطيع أن تدخل هذه الفرصة إلى فرجها أما البكر فلا تفعل ذلك ويعفى لها عن ذلك الأمر كذلك لو كان الرجل أو المرأة بحاجة إلى استحداد استحد أي أزال الشعر الذي يطلب منه كالشعر الموجود على العانة وعلى حلقة الدبر وتحت الإبط نعم أيضا من الممكن أن ينظر إلى أظافره هل يوجد تحتها من الأوساخ فينظف ذلك ويفعل الفطرة ويقلم أظفاره وذلك بعد هذه العملية من أجل أن لا, يق... أن لا يزيل شيئا عند الغسل وهو بحاجة يعني ان لا يزيل بعض الفضلات منه من شعر أو ظفر في حالة الجنابة بل الاولى أن يفعل ذلك بعد غسل الجنابة نعم وبعد ذلك يقوم بدفن بعض هذه الفضلات التي تخرج منه كالشعر والظفر فإن هذه الأشياء ستعود إليه يوم القيامة ونسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في ذلك الوقت من المتخرين كذلك ينبغي عليه أن يدلك هذا العضو الجسد ثلاث مرات كما يفعل في كل عضو من أعضاء الوضوء فمعنى هنا ثلاث مرات أن يفعل لو أراد أن يغسل رأسه غسله في المرة الأولى ثم في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة ثم أخذ ذلك على شقه الأيمن أو اغتسل ثم أعاد مرة ثانية أو كان في ماء راكد مثلا او نزل في مسبح مثلا ناويا الغسل فالنزول إذا أراد كل ما تحرك من مكان إلى آخر عد ذلك الأمر مرة ثانية فيعم كل الجسد ربما بعض الناس يلبس مثلا سروالا هذا السروال ينبغي عليه أن يكون هكذا فضفاضا، فمثلا لو كان له هذا يمنع من أصول الماء إلى خصره فعليه أن يحرك ذلك المطاط الذي عليه فربما يخرج هذا الإنسان حتى من مغطصه والمكان الذي يكون ما بين الجلد والمطاط هذا الذي يكون على جسده لا يصيبه ماء فينبغي في هذه الحالة أن ينظر إلى ذلك الأمر وأن يدخل الماء إليه كذلك عليه أن يخلل الشعر خاصة أصحاب الشعور الكثير من راس أو لحيتين، فبعض الناس ربما يطيل شعره فعليه أن يتعهد ذلك الشعر وأن يفك يفكه إذا احتاج إلى فك أو كان ملبد، إذا كان ملبدا فعليه في هذه الحالة أن يدخل الماء إليه جميعا قد يكون في هذه المسألة فعل كل هذه السنان وتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن للوضوء سننا هنالك مكروهات ينبغي عليه أن يحذر منها فإن الزيادة في العبادة أحيانا في هذه الحالة الزيادة على الثلاثة هل هي سنه أم إسراف في الماء؟ إسراف في الماء فينبغي عليه أن يبتعد عن الإسراف في الماء أيضا أن يكون هناك عدم المنافي مثلا لو أراد أن يغتسل ففي نصف غسله مثلا نظر فأمنى عند ذلك هل يعتبر نصف الغسل الأول هذا قائم أم انتقض هذا الغسل انتقض وينبغي عليه أن يعيده من جديد لأنه أحدث حدثا أكبر في أثناء غسله فينبغي عليه أن يعيد كما قلنا في مسألة الوضوء أن يحذر الإنسان من المناف ما قلنا مثلا لا توضعه زوجته لأنها كلما مسته عند ذلك أزالت له وضوءه وانتقض ذلك الوضوء وهنا أيضا يبتعد عن مسألة المنافي فأيضا لا يمنع الرجال أيضا كان سابقا لا توجد حمامات في البيوت كانت توجد حمامات عامة لكن إذا دخل إلى الحمام عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكشف عورته وأن لا ينظر إلى عورة غيره الحمد لله في بلادنا هذه العادة كانت أغلب في أغلب الأشياء متوفرة وبشكل جيد والناس دائما يعني يسترون بعضهم البعض لكن هذا الأمر لم يكن متوفرا في النساء بشكل جيد خاصة ما بين السرة والركبة وإلى الآن ربما النساء يتساهلون في ذلك الأمر كثيرا لما يكون من العلاقة بينهن من خدمة بعضهن في الولادة وما شابه ذلك فيقيسون مسألة الضرورة على غيرها وكثيرا من البلاد ما سمعنا عنها أن الرجال عندما يدخلون إلى الحمامات أو يستحمون فقد يتجردون, يتجردون تماما وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رؤيا كثير من هؤلاء في الحج إلى بيت الله الحرام أنه عندما يريد أن يغتسل يتجرد تماما عن ثيابه ولو بحضرة الآخرين رغم التنبيه الذي صار حتى للموجهين عندهم مع ذلك رؤيا بعض الموجهين أنه يتعرى كما يتعرى فإذا كان الموجه هكذا فما حكم هؤلاء الناس المتبعين وهذا كله من عدم إفشاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرجل إذا دخل إلى مستحمه خاصة إذا كان يوجد بعض الناس عاريا فإن ملكاه يلعناه لأنه بذلك يخالف أمر الله تبارك وتعالى أما بالنسبة للمرأة أصل خروجها من البيت هو ممنوع وفي ذلك فتنة فإن يعني امنت الفتنة وسمح لها زوجها في الخروج مسألة خلع ملابسها خارج البيت هذا أيضا ممنوع فإن كانت أمر محتاطا كان الناس سابقا يذهبون إلى الحمامات العامة وكان هنالك وقت للنساء ولكن مسألة تطبيق الأحكام الشرعية عند النساء أقل بكثير خاصة إنك ترى النساء أو تسمع منهن في حفلاتهن اليوم لا تبالي الواحدة هل ظهر شيء من عورتها أم لا حتى ولو كانت تدعي أنها ملتزمة وأنها متدينه إلا من رحم ربي كذلك عندما يريد أن يغتسل ينبغي عليه أن يبتعد عن الماء الحار كثيرا وعن الماء البارد كثيرا فإن الماء الحار بشكل كبير يمنع من الدلك ومن تماس الماء فالإنسان يبتعد عنه بسبب حرارته كما يبتعد عنه بسبب برودته وألا يزيد في الاستعمال عن الماء والناس الذين لهم خلطة كبيرة بغيرهم ينبغي عليهم دائما أن يتعاهدوا أنفسهم برائحة طيبة خاصة إن كان له رائحة كبخر في فمه وريح تحت إبطه أو صنان يخرج له كل ذلك ينبغي عليه أن يفعله حتى السواك فإنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عقد الشيخ فصلا فقال فصل والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلاء نقف هنا ان شاء الله ونتابع والحمد لله رب العالمين